يا الحياة لدين عمري لك يا حسين ما تخيب لي عقني لا يا حسين يا حسين إشلون ما زرك وجهي يا حسين روحي نادرة بس بيله يا حسين إشلون ما زرك وجهي يا حسين روحنا ذهب سبيلك يا حسين يا الحياة جلدي عمري لك يا حسين يا الحياة جلدي عمري لك يا حسين ما تخيب الياتني ليك يا حسين ما تخيب الياتني ليك Tämä on tälläinen tapa, joka on ollut aina. Tämä on tälläinen tapa, joka on ollut aina. Tämä on tälläinen tapa, joka on تخوفنا المنايا يا حبك أمان ما تخوفنا المنايا حبك أمان متنا والموت بمحبتك وقلنا مشهود الزمان متنا والموت ما وقلنا مشهود الزمان نبقى لك زوار يا أبا الأحرار نبقى لك زوار يا أبا الأحرار ما تخيب ليعتني لك يا حسين ما تخيب ليعتني لك يا حسين شلو ما زورك وجينك يا حسين روحي ناظر هبسك إدارة الإنتاج سلام العطواني وعلي اللامي شلو ما زورك وجينك يا حسين روحنا ذهب سبيلك يا حسين يا الحياة جلدي عمري لك يا حسين يا الحياة تردي عمري لك يا حسين ما تخيب الياتني ليك يا حسين ما تخيب يا حسين من يذبحون على حبك يا حسينا يا ذبيح تبقى كل قطر دمان باسمك تذناد وتصيح من يذبحنا على حبك يا حسينا يا ذبيح تبقى كل قطر دمان باسمك الجبل من عزمك صباحنا والأعادي الهريح هريح من فج بكل قلوب شافو ضريح سيده من فجران ران بكل قلوب شافو ضريح يا الحياة الدين عمري لك يا حسين يا الحياة الدين عمري لك يا حسين يا تخيبني يا, يا حسين Mä te käypä liottinille, mä ho se on mazurakua jide, mä ho se, mä ho heinä tohapse vide, mä ho se, mä shton mazurakua jide, mä ho يا الحياه جلدين عمري لك يا حسين يا الحياه جلدين عمري لك يا حسين ما تخيب الياتني ليه يا حسين ما تخيب الياتني ليك يا حسين كل محب ابن الزكية يهتف بصوت الدباد انت كل غايتنا انت يا سفينة النجاة ايه كل محبية بنز شيح بصوت الثبات انت كل غايتنا انت يا سفينة النجاة ايه عدنا جمعة بسقصد لك ثابح كف الحياة إن ادبم بمحبتك حبيب اشقد حلو درب الممات انادب محبك حبيبك قد حلو درب الممات خليلي لمون اي والله ما يقدون خليلي لمون والله ما يقدون وياك يا المصح مثيلك يا حسين وياك يا المصح مثيلك يا حسين شلون ازورك واجيني يا حسين روحي نادره تسبيليك يا حسين شلون يا الدين عمري لك يا حسين يا الدين عمري لك يا حسين ما تخيب لي عطيني يا حسين ما تخيب لي عطيني يا حسين احنا ما شفناك لكن فطر بينا محبتك بالعقل بالقلب بالدم شفنا هيبة صورتك شفنا هيبة صورتك <تصفيق> احنا ما شفناك لكن فطرة بينا محبتك بالعقل بالقلب بالدم شفنا هيبة صورتك <تصفيق> إحنا ما شفناك لكن فطرة بينا محبتك بالعقل بالقلب بالدم شفنا هي بصورتك الروح مثل الطير سكنت يا امام بحضرتك انت اصل الدين والحق فرضي عن زيارتك فرضي عن زيارتك دمنا بايعناك ما تهمنا عداك دمنا بايعناك ما تهمنا عداك وياك يا المصح مثيلك يا حسين وياك يا المصح مثيلك يا حسين شنون ما زورك وجيلك يا حسين روحي نادرها بسبيلك يا حسين زورك وجينك يا حسين ذهب يا حسين يا الدين عمري لك يا حسين يا عمري لك يا حسين الهندسة الصوتية والتوزيع حسين الزهين يا حسين ما تخيبا يعطني لك يا <تصفيق> للشار الحسيني سيد مرتضى الموسوي اداء الرادود الحسيني جعفر المطيري التصوير والمنتج علي هاشم الحميداوي